بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاقا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 وَإِنَّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إِنَّا جعلناك خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 اياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد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 ثني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 إنا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين